اسمك توصل كل الرسل والانبياء اسمك كل لك و السلام يا حيدر يا علي باسمك سفيننا صارت بالبحور أوه أوه افع صارت عصم وسند امددو يا حيدر سلاما على ابراهيم موسى انت يا حيدر على ابراهيم بسمك علي دريس من السجن يوسف طلع باسمك على الدري صرت فنع السجن يوسف طلع انت الوتر وانت الشفاع انت الوتر وانت الشفاع من كمش كاتل تنور كل الصور كشهاك الصور المشهد كل الصور اسمك توصل بالدعاء اسمك يوصل بالدعاء يا حدا اسمك يوصل بالدعاء اللي نرسل والانبياء اسمك يوصل الصور في مشاهد الصور اسمك يوصل بالدعاء لكو اسلم الدعاء يا حدا يا علو انت بتقي القادرك امين تصعد على منت طاهر لكن دمك تصير الله كسر اصنام الجهاله وذاك واقع هالمريخ كسر اصنام الجهاله وذاك واقع هالمريخ الحق ظهر على الملأ تزهق اروح الباطل والحق تظهر على الملأ تزهق أرواح الباطل فضلك على الودع عليه فضلك على الودع عليه حقي دونش ما تدير كل الصور في شهاد تصور المشهد تصور المشهد تصور المشهد مسكت والسلب الدعاء اكتب ووصل بالدعاء كل المرسل والانبياء مكتوب ووصل كل الصور في شهاد الصور المشاهد الصور بالدعاء ذكور سلم الدعاء يا حدا يا علي يوم الباهل فاه انصار المسيح انت دار النفس ما خذ منزل بالنص الصعيد لا دعيت الجبل حادر لا دعيت الجبل حادر منزل قدامك طريق منزل قدامك طريق يا يا من بك الفخار اشهد لك يا يا قلب ولايتكم ظفار قلب ولايتكم ظفار يا علي يوم اللي بها انصار المسيرين انت دار النفس مع خير نزل بالنص الصري لا دعيت الجبل حدار نزل قدامك طريح لا دعيت الجبل حدار نزل قدامك طريح دار يمن بكل فخر اشهد لك يا تصوار حيدر يا من بك الفخار اشهد لك يا تصوار كل بولاياتكم غفار كل بولاياتكم غفار فاز بالنهج الصحيح كل الصور تشهد وتصور المشاهد الصور تشهد وتصور المشاهد اسمك توصل بالدعاء صل بالدعاء اللي اسمك توصل بالدعاء اللي اسمك توسل بالدعاء اسمك توسل بالدعاء يا حدا يا علي 300 ايه حط كنزه الكريم منها 70 ابو ضوء بشخصك بنصمي الله بمنزله هارون صايف انت من مسلكين بمنزله هارون صاير انت من مسلكين وبد رفته رايته بخيبر الكشافته هبد رفته را شافونته شافونته شافونته المرحب شطرته شافونته المرحب شطرته قوه العال العليم بكل الصور تشهد والصور المشهد والصور تشهد والصور بالدعاء يا قداس اسمك توصل بالدعاء سوى الانبياء تم التسجيل في استديوهات الثقلين الإسلامية في الديوانيه للانتاج والتوزيع الاسلامي تصور المشهد اسمك توصل بالدعاء اسمك توصل بالدعاء يا حدا naad والبايع هالبايع ما زحظنا وحنا ما يعني يا علو ما عدنا غيرك انت من النار جننا ذا واقع مو روايه هذا مني واني منك طه شال يدك ونادا هذا مني واني منك واكتمل دين المصطفى والنعمه بايعك فاز وحظه بايعك فاز وحظه واحنا بايعنا وسلمنا كلنا صارت شهه وصار المشهد كل الصور كشه وصور المشهد, <تصفيق> المشهد سمعت وسلم بالدعاء يا حدا <تصفيق> سمعت وسلم بالدعاء ان الرسول الانبياء سل بالدعاء نرسل والانبياء نرسل والتوزيع محمود الشمري واحمد الشمسي سل بالدعاء سل بالدعاء يا حيدر من كلمات الشاعر الحسيني احمد الخالدي اداء الرادود الحسيني اياد المحمد